وآذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله ان الله بريء من المشركين ورسوله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 ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ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 قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهد غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم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 الذين امنوا وهجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم باموالهم وانفسهم اعظم درجه عند الله واولئك هم الفائزون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 احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرا ويوم حنين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 يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد ان عام هذا وان خفتم عيلتا فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء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 وَيَأْتِي اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّكَ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَا يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ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 وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ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 يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله فقلتم الى الارض ارديت بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل الا تتاثروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إذ يقول, إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِنَّ فِي رُوخِ فَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ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 ولكن بعدت عليهم الشقه وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون عف الله عن كلمه ادنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم والله عليم بالمتقين انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابتا قلوبهم فهم فهم في ريبهم يترددون ولو اراد الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله بعاثهم ولكن كره الله بيعثهم فثبطهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبلا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سم ماعون لهم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 قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِندِهِ بِعَذَابٍ مِنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ قُلْ أَنفِقُوا قَوْعًا أَوْ كُرْهًا لَّنْ يَتَقَبَّلَ مِنكُم إِن كُنتُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ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 فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله انهم منكم وما هم منكم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 انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي رقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم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 المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم نس الله فنسيهم ان المنافقين هم الفاسقون وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ وَالْكُفَارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوه واكثر اموالا واولادا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 اتتهم رسله بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض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 ورضوان من الله اكبر ذلك هو الفوز العظيم يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير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 وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تافروا في الحر قلنا نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلا وَلْيَبْكُوا كَثيرا جَزَاءَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِذْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل تقولوا لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا انكم رضيت بالقعود اول مره فقعودوا مع الخالفين ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره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 117. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون 118. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون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 سيحلفون بالله لكم اذا قلبتم اليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس وماواهم جهنم جزاءا بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم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 وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 والله يحب المطهرين فمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير خير ام من اسس بنيانه على شفاجر فانيا فانهار به فانهار به في نار جهنم 124. والله لا يهدي القوم الظالمين 125. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم وان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون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 التابون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الركعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ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 وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ لَقَدْ تَبَارَكَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مِنْ بَعْدِ مَا كادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَبِعُوا عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وان كونوا مع الصادقين ما كان لاهل المدينه ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرضوا بانفسهم عن نفسه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 ان الله لا يضيع اجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا لا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون